Hvala 我一... što قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا, مصدقا لكم من ذنوبكم ومن لا يجب داعي الله فليس بمؤجد في الأرض وليس له Hvala دِرِنَ عَلَى آلِ يوسفَ الْمُبْتَكَا بَنِينَ إِنَّهُ وَعَلَى الْكَافِرِينَ شَ وَيَوْمَ يُرْضُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى أَنَّى آلَئَ أَنفَا جِرِشَ طِقَاعٌ بَلَى وَرَنَا بِنَا أَوْ لَنَذُوقَ ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا